بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وضغطناها وأنزلنا فيها آيات بجنات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجمدوا قل لواحد منهمان أتجلتا ولا تأخركم بهما ربتهم في دين الله إن كنتم وليجحد عذابه ما مِنَ من المسلمين الزاني لا ينكح الا جانيه او مشركة لا ينفحها إلا جامل أو مشرك وحر الملائك على المؤمنين والذين يومون المحصنات ثم لبيا بأرض عشد هداء فاجردوهم سماين جلدة فاجردوهم سماين جلدة ولا تقبروا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاجئون إلا الذين دابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله والذين يرمون أجواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنقذهم فشهادة أحدهم أرضع شهادات بالله إنه لمنصر الصادقين والقامسة أن لحمة الله عليه إن كان المنسادسين ويدراء عنها العذاب أهلا تشهد اربع شهاده بالله انه لمن الكاهدين ويقام شد ان نغضب الله عليها كان من الصادقون ولولا فصل الله عليكم ورحمته وأن الله دواه الحسيب إن الذين جاءوا بالإسد عصبة لا تحسبوه شرعا لكم بل هو خير لكم لكل بلئ منهم ما اشتسب من الفيح منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموا رن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هيا إفكم مبين لولا جاءوا عليه chỉ لم ill la tu عند الله taị ولولا فصل الله عليكم فِي في الدنيا والآخرة لمشكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقرناه بأنحنتكم وتقولون بأفوايكم ما ليس لكم به علم وتأسبونه هجنا وهو عند الله عظيم ولولا سمحتهوه قلتم ما يكون لنا أن نتسلم هذا سبحانك هذا بمثال عظيم يعركم الله أن تعودوا لمثله أبدا لدنكم وَمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ اللَّهُ لَكُمُ الآيات وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ فحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الأمين الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا قصل الله عليكم ورحمته الله ربوك رحيم يا أيها الذين آمنوا لا لا يقارف إن له يأمر بالفخر والظلم كف ولو الله عليكم ورحمته ما جت منكم من أعد أبدًا ولا الله يجدك من يشاء والله سميع عليم ولا يأذن أول منكم واسعد سوء للقربى والمساكين والمهادين في شبيل الله وليعفوا أَلَا تُحِبُّونَ تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يغمون المؤسنات الغاقلات المؤمنات العيو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أنسلتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أَنَّ الله هو الحق الْقَبِيْسُ الْقَبِيْسُ الْقَبِيْسُ الْقَبِيْسُ الْقَبِيْسُ الْقَبِيْسُ الْقَبِيْسُ طيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرقون إما يقولون لهم موفرة ورزق كريم يا غير بيوتكم حتى تستأمسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤمن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأجسى والله بما تعملون علي ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تشتمون قل المؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفظوا قروجهم لانك أشكى لهم إن الله طبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغبطن من أبصارهن ويخفن خروجهن ولا يفزي لزينتهم إلا ما وهر منها وليطربن بخموهن على جيوبهم ولا يفزي لزينتهم xin la போ la na أو آبائهن أو a آبائهن أو, آبائهن أو, آبائهن أو, آبائهن أو آبائهن أو أبنائن أو أبنائب عولتن أو إخوالين أو بني إخوالين أو بني إخوالين أو بني أطوات من أو نسائن أو ما ملكت ألمانهن أو ما ملكت ما أو تابعين ضيء للإلبسين الرجاء أو السفل الذين لم يظهروا على عورات النتاء ولا يضربن بأرجلهن لما ما يخسين من جينتهم وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم وانفعوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الذين يبتغون الكتاب مما بلغت أيمانكم فجاتبوهم إن عربتم فيهم خيرا وآسوهم من ماه الله الذي آتاكم ولا تكرهوا بَعْدَ على عَلَى إن فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من يُرِيدُ رفور رحيم ولقد أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مبينات وَمَثَلًا من الذين خنوا وموعرة للمستقيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كنفكات فيها مصباح 잇 o biz el كوكب di sont te ججرة مباركة زيدون إلا جركية ولا غربية يداد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار نور على نور يهدي له لنوره من يشاء ويطلب الله الأمثال من الناس والله بكل شيء عليم e hey, boy oh. ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإنتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويجيدهم من فضله والله يرجوك من يترى Yeah. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المطير أَلَمْ تر أَنَّ الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم علوك من فتر ودق يخرج من خلاله وينزل من الشماء من جبال فيها من برج فيخيب به من ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا بركه يذهب بالأبصار يقلب الله إن في ذلك لعظة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما إن فمنهم من على بطنه ومنهم من يمشي على إجلي ومنهم من يمشي على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 والله يهدي من يشاء إلى خراق مستقيم ويقولون آمنا بالله وفي الرسول وأضعنا وما يتولى فريق منهم من بعض ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله هم إذا فريق منهم مخرض. لم يخاطون أن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الوالبون إنما كان قولا إذا جعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يكونوا سمحنا وأقعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويستقه فأولئك هم الفائزون وَأَنْ حُسْنٌ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتَ إِلَّا أَمَرْتُهُمْ ليخرجن لَا يَخْرُجُنَّ قُلْ لَا قل لا تقسبوا طاعة محروفة إن الله خبير بما تحملون قل أقيع الله وأقيع الرسول فإن وَلَنْ فَاتِحَ مَا عَلَيْهِ مَا أُمِنَ لَهُ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ وَاتَّقُوا وَمَا على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلق الليل من قبلهم كما تخلف الذين من قبلهم وليمسلن له لهم دينهم الذي رتضا لهم وليبسلنهم من بعد خوفهم أمنا لا يسركون بشيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاتحون وأقيموا الصلاة وآتوا زكاك واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا في الأرض ومقواهم النار ولد المصير يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين أيمانكم والذين لم من ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون شيابكم من الوهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بحجهم عليكم بحبكم على بحج كَذٰلِكَ يبين الله لكم الآيات والله عليم حَكِيمٌ وَإِذَا تَنَاوَلْتُمْ أَطْعَمَةً منكم العلم أَلْزَمَكُمْ تأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء التي لا يرجون مساءا فلنس عليهم جناح أن يضحن ديابهم غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله شميع عليم ليس على الأحمى حرج ولا على الأحرج حرج ولا على الميض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آباء أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أحمانكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت اقوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملس مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشازا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية مِنْ عيز اللَّهِ مباركة 嗯 كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسلمون منكم لواذا فَإِنْ الذين يخالفون عن عَن أَمْنٍ أَمْ تُصِيبَهُمْ سِنَةٌ أَوْ عذاب مَّرَضٌ أَلَا إِنَّ مَن يَنأَىٰ وَالْأَرْضُ قَد يَحْلِمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فَيُنَادِيُم بِمَا عَلِمُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ